لَمْ يَقَدَ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنا جعلنا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مقمحون.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 اتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب فبشره بما وفره واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل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 فَتُطَيِّرُنَا <تصفيق> بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ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 وَمَا أَنَا لا لِاعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مَن تُبْ رَبَّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا على قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَما كُنَّا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خامدون. يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إليهم لا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 عَلَاقِنَا لَهُمْ مِنْ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا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 صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ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 فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ على الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ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 إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون مِنْ كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا مَنْ خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من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 Aïza mitna وكنا turaba وعظama Aïna لمبعوثون Abo آباؤ الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا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 قالوا لن تكونو مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما ظالمين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 جَنُونَ بَل جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضًا عَلَ الذَّاتِ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَنْزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بيض مكنون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ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 نال اخرين وان من شيعه لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ايفكن الهه دون الله تريدون فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا إِنَّ بُنْيَانَهُ بِنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني ألبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين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 جَعَلْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نبيا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا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 فَكَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِن من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مؤمنين سُبْحَانَ الَّذِي أَرْسَلَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَأَرْسَلَ الشِّعَابَ وَالْجِبَالَ وَأَنْزَلَ الْمَاءَ وَأَنْشَأَ بِهِ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فَاسْتَفْتِهِمْ أَيَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا فَأُنْهُوا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنت صَادِقين وَجَعل بَنَهُ وَبَنَ الجَِّةِ نَسَبَاء وَلَقدَد عَمَة الجَِّةُ إِهُم لَُحبَرون سُبحانَ اللهِ عََّا يَصفون إِلاا عِبَادَ اللهَّهِ المُفسين فَإِكُم وَماَا تَبُدُونَ مَا أَنتُم عَلَه بِفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وَإِالََحْنُ الْمُسَِّحُون وَإِن كَوا لا يَقولُونَ لَ أن عِدَناَذِكَرَم مِنَ الأأَوََّل َلَ كُ غِبَدَ اللهَّ مُخصين. فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كرمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون فبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ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 صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في رزه وشقا كم اهلكنا من قبلهم من قرن فلا دولا لا تحين مناعع وعجب ان جاءهم كافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لا شيء عجاب وَقَال قَلْ مَلَؤُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأُخْرَى إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ من بيننا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 Isober على ما يقولون وَالْتُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٍ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٍ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَقَصْلَ الْفِطَابِ وهل أتاك نبأ الخصم إذ إل تسوروا المحراب إذ إل دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إِ هذا أَْثِيلَوتِ صَعُوةِ صْرُونَ نعجَ وَلَ نَعجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْ فِي النهَا وَعَزَّنِي فِي الْفطاب قال لقد ظلمك بسؤال عناتك الى نعجه وانك كثير من الخلق الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل ما هم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 وقالناك خنيفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْضَ طِيلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النار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 سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض علي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 ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ وَفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره غخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص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 سودَ الكِف وَكلُّم مِنَ الأخياب هذا ذِكر وَإِ للمتَّقينَلَ حصَّم آ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 ص القرار خريا زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل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 قَالَ يَا ابْنُ آدَمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ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 قال فانك من المنغرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لام لن جهنم من كَانَ مِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المدين لهم أعوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى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 تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم ورف من فوقها ورف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 تَغْلُبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ ان الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر من هولود الذين يخشون تقشعر من هولود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله يُواجهُهُ سُوءُ العَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كَذَبَ على الله وَكَذَّبَ بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وَصَدَّقَ به أولئك هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الله لِيُكَفِّرَ اللَّهُ الذي سَوْءَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أجرهم بأحسن الذي حَسَنًا بِأَحْسَنِ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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليكم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 وَيرُسل الأُخرىَ إِلَ أَجَل مُسََّ إَِّ فِي ذَلِكَ ل آياتَاتقَمَةَ فَكرَّرُون أَمِ التَّخَضُوا مِن دُون اللهِ شفَ قُلْ أَولَ كَوا لَا يَمكُونَ شَيْئ وَلَا يَاقِلون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 قلَِّهَُّ فَوقِ وَسَّمواتِ والأَرض عَمَ الغَبِ والشَّهادَ أَن تَ تتحكمُم بَين عبادِكَ فيِي مَا كانَوا فيِيه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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله داني لكنت من المتقين قُلَٰهِنَ تَرَى الْعَذَابَ أَوْ تَقُولَٰهِنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۗ أُلْفَأَ غيرَ اللَّهِ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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا وبعث الكتاب واجئ ابن نبيه والشهداء وانقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وانفيت كل نفس ما عملت وهو قَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ بِكُمْ وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صَدَقَنَا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يُبَاحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ